وَظْرِبِ لَهُم مثَل الحيةِ الدُّنْياكَمَا إِْ إن أَزَلناَاهُ مِنَ السَّماء فَختْتَطَبِهِينَباتُ الأرض فَختْتَ طَبهِهِينَباتُ الْ الأرضِ فَأَصبحَْحشيمًا تَذْرُوه الراح وَكَان اللهَّهُ على كلُلِّ شَيْئٍ م قُتَدِراء